وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 فَقَدْ جَاءُ بُلْمَنْ وَزُورَا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَكَتَتْهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ لَّوْلاَ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُفٍّ لَّقَدْ كِفَرْتُمْ بَعْدَ إِذْ آمنْتُمْ ۖ إِن تَّبِعُونَ إِلَّا ظَنًّا ۖ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة لِمَن كَذَّبَ لمن كذب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 لا تَدْعُ اليَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا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 قالالوسُ ببحانكَ مَا كانََ يَن بَغِيلَناَا أَن التَّخِذَ مِنْ دُونكَ مِنْ أَْليا أَولاكِم وَلكِم التَّعْتَهُم وَآبَ أَهُمْ حتىََّانَ سُذِّك رَوكانوا قَوْمَم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 الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَمَّانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 وَقانَ الَّسُولُ يَا رَبِّ إ قَوْمِ التَّخَذُ هذا قُبانَ مَهْجورَ وَكَذَلِكَ جَعَلنا لِكُلِّنَ بٍِّ عَدُوَم مِنَمُجرِْمين وَكَفَابِ رَبِّكَ هَاد يَ وَنَصِير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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَذْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرًا أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 نُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقِيهَا مِمَّا خَلَقْنَا مِنْ أَنْعَامٍ وَأَنَاسِيَّكَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كفوراً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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 إِ ذَبَهَا كََ غرامَا إَِّهَا سَاءأَتْ مُْتَقَّ وَمُ قمَا وََّذينَ إذَا أَنْ فَقُ لَمْ يُسْرِفُ وَلَم يَقُتُرُ وَكَانَ بَينَ زَانكَ قَوامَا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 وَأَنذِرْهُمْ فِيهَا حَسَنَةً مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ